يعتبر مهرب الممنوعات كالتروس في آلة تجني مليارات الدولارات فهم الذين يخاطرون بكل شيء كانت لدينا حالات مات فيها بعض الأشخاص أغراهم المال المال يفسد الشخص قال لي يمكنك القيام بذلك إنه مبلغ جيد من المال وغالباً يعاقبون أخبرني أنه لن يحدث شيء لي. على مدار الساعة وطوال الأسبوع والسنة لا تتوقف رحلات الطيران ولا يتوقف عمل موظفي أمن المطار. مطار إلدورادو الدولي بوغوتا كولومبيا أكبر مطار في كولومبيا ويحتل المرتبة الثانية في أمريكا اللاتينية بعد مطار ساو باولو في البرازيل في عمليات مصادرة الممنوعات. تخضع رحلات الطيران الدولية لتدقيق شديد من قبل الشرطة غرفة جهاز المسح بالأشعة يرصد الموظفون ثنائيا مشبوها متجهاً في عطلة إلى كان في جمهورية الدومينيكان تحتوي على جيب هنا في الخلف إذا أردت التحقق يوجد جيب آخر هنا لا يظهر أي شيء غير مألوف في حقائبهما ورغم ذلك يجب على المسافرين المرور عبر جهاز المسح بالأشعة توجه للأمام لا تتحرك عند النظر إلى صورة البطن عند الرجل نلاحظ وجود الأجسام الغريبة في جسمه ومع ذلك فإننا لا نطلعه على النتائج حتى نقوم بفحص المرأة توجهي للأمام، لا تتحرك بإمكانك النزول الآن وفي لحظة مرورها عبر جهاز المسح بالأشعة نلاحظ أن لديها أشياء غريبة في جسمها تشير النقاط السوداء إلى أنه ثمت أشياء غريبة في جسمها أنت رهن الاعتقال، تعلمين ما تخفين في جسمك تهمتك حيازة الممنوعات وتهريبها قررنا فصلهما فوضعنا الرجل في غرفة والمرأة في غرفة أخرى حتى لا يتمكن من الاتفاق على قصة مشتركة قبل أن تتاح لنا الفرصة لطرح المزيد من الأسئلة ما عدد الكبسولات التي تناولتها تقريبا؟ تسع وأربعون يعترف الرجل أنه تناول ما مجموعه تسع وأربعون تحتوي على الممنوعات. أخبرني من أجل سلامتك أكان ذلك منذ أربع أو خمس ساعات؟ أجل أجل؟ أجل إنني أهتم بصحتك وسلامتك أخبرني إذا ما شعرت بتوعك نفس الشيء لك أيضاً سيدتي كما ضاع على تناولك الكبسولات؟ أخبريني من أجل سلامتك أخبريني إذا ما شعرت بتوعك لا تقولينك لا تخفين شيئا. الصورة تخبرنا بذلك لا يوجد أي شيء ترفض المرأة أن تتكلم رغم الأدلة المقدمة ضدها تعاوني حبيبتي تعاوني ويعرض هذا موقف حياتها للخطر يستخدم المهربون الواقيات المطاطية والبالونات لصنع الكبسولات، لكن يمكن للعصارات المعيدية أن تلحق الضرر بالمطاط وتطلق محتويات الكبسولة في جسم الناقل يمكن لجرام واحد من الممنوعات قتل شخص في أقل من ساعتين أنت تعلمين ما تحملينه في جسمك لقد اعترف زوجك لما لا تعترفين؟ صادفتنا حالات مات فيها بعض الأشخاص مطار خورخي شافيز الدولي ليما البيرو مطار البيرو الرئيسي نحو العالم رحلة إلى المكسيك تستعد للمغادرة تعد المكسيك من أهم طرق تهريب الممنوعات في مطار خورخي شافيز ويتم تنبيه ضباط مكافحة الممنوعات بسرعة إلى أي مسافر مشتبه به إنها إمرأة إمرأة؟ نعم أخبرون أن هناك مسافرة سجلت وصولها في النافذة حوالي الساعة الرابعة صباحا وصلت إلى منطقة الصعود أي أنها مرت عبر أمن المطار ومن ثم خرجت من منطقة الصعود الخروج من منطقة الصعود هو علامة على مغادرتها للقيام بشيء ما إنه ليس بالضرورة غير قانوني لكنه غير عادي تم رصدها على كاميرات أمن المطار حوالي الساعة السابعة صباحا عائدة لصعود الطائرة انتظرنا أن تدخل المنطقة الأمنية حيث تم توقيفها صباح الخير نحن الشرطة هل يمكن أن أرى جواز سفرك؟ المسافرة هي مواطنة مكسيكية تبلغ 33 عاما ادعت أنها أتت إلى ليما للبحث عن جامعة ما أسباب زيارتك للبيرو؟ حسنا أبحث عن دورات للدراسة دورات للدراسة؟ هل حصلت على معلومات؟ نعم هل عجبك شيء؟ نعم في الواقع نعم هل لديك كتيبات أو وثائق عن الدورات التي وجدتها؟ طبعاً هل هذا ما أعطاك إياه المعهد؟ لا أردتني بعض الأوراق من معهد ما لكنها طبعتها بنفسها من الإنترنت لم تكن وثائق رسمية أعطيت لها من قبل المعهد الحقيقي هذا مؤشر على أنه يمكن أن تكون مشتبها بها هل كنت في منطقة الصعود؟ أجل ثم خرجت مرة أخرى لماذا غادرت؟ لأنني نسيت هويتي وشهادة ميلادي أين؟ في الفندق وإذا كنت ترغبين في التحقق فهي موجودة هناك في الفندق هل هو قريب؟ نعم إنه قريب من هنا بقيت شرطة مكافحة الممنوعات مرتابة عندما يغادر مسافر منطقة الصعود لا يعد بإمكان شرطة الجزم من أن المسافر لا يحمل شيئا يجب أن نقوم بتفتيش للجسم لأنك كنت في منطقة الصعود ثم غادرت ومن ثم عدت لذا علينا أن نتحقق حسناً سنطلب منك أن تنزعي سترتك انزعيها من فضلك هل هذا ضروري؟ اخلعيها من الأسفل إلى الأعلى حسنا حاولي أن تسرعي بدت متوترة وكلما ثنت أو حركت ذراعيها كان يصدر صوت هذا الصوت كان كصوت البلاستيك حسنا والآن هذه السترة السوداء، ارفعيها. ما الذي تحملينه؟ لدي مشكلة في القلب، لذلك يجب علي استخدام هذا. حسناً، انزعي سترتك التي ترتدينها رجاءاً. جهزي المادة التفاعلية. عندما رفعت سترتها. رأينا أنها كانت ترتدي كيسا بلاستيكيا شفافا مع شريط تغليف يحتوي على عجينة بيضاء. أنزلي سروالك. هل تلفينه حول ساقيك؟ نعم. أخفض السروال أكثر. أخفضي سروالك أكثر. من أين حصلت على هذا؟ لأن هذا ليس عقارا لقلبك. من أين حصلت على هذا؟ لقد أعطوني إياها اتصلوا بي وحسب وقالوا لي في الفندق نعم حسنا سنجري اختبارا كيميائيا انظري عندما تلامس الماسحة القطنية المادة التي تحملينها على جسمك فإنها تتحول إلى اللون الفيروزي مما يعني أنه مؤشر إيجابي على وجود الممنوعات أنت تقومين بنقل الممنوعات على جسمك. اللون الفيروزي. اللون الفيروزي يعني أنك تنقلين الممنوعات على جسمك. بوغوتا كولومبيا مطار إل دورادو الدولي. كشفت صور الأشعة السينية عن أشياء غير طبيعية في جسمي ثنائي متجه إلى جمهورية الدومينيكان. وهذا يشير إلى وجود أشياء غريبة في جسديهما. سرعان ما اعترف الرجل بجريمته. ولكن المرأة لم تستسلم بعد توقيعك وهويتك؟ ماذا تريد؟ ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنك رهن الاعتقال لماذا؟ أنا وزوجي ذهبان في إجازة استمرت المرأة في زعمها بأنها لم ترتكب أي شيء وأن عليها الاستمرار في العملية لأنها لم تخرج أي شيء هذا حق لك ثم؟ سوف أضيفه إلى التقرير أجل أنك أنكرتي كل شيء زوجتك لا تريد التعاون يا أخي لن توقع من الأفضل لها أن تتعاون يا أخي إنها تجعل وضعها أكثر تعقيدا. بمن ستتصل؟ بصديقة بصديقة؟ أعطني الهاتف الجوال إنها ليست زوجتك إذن؟ لا، حسناً أحتاج للاتصال بهذا الرقم لستما متزوجين ولا تعرفان بعضكما ولكن أرسلتما معاً أليس كذلك؟ مطار خلخة شافزة دولية ليما البيرو ألقت شرطة مكافحة الممنوعات القبض على مسافرة متجهة من ليما إلى المكسيك انزعي سترة التي ترتدينها عندما بدأت بخلع ملابسها كان جسمها بالكامل مغطى بكيس مليء بالممنوعات كما لو كان سترة وسروالا كانت الممنوعات تغطي جسمها بأكمله. تطلق الشرطة على الأشخاص الذين يهربون الممنوعات على أجسامهم اسم المومياوات. يتم نقل الممنوعات في سترات وسراويل، والتي يتم إلصاقها عادة على الجسم بشريط لاصق أو ضمادات. تعال إلى هنا. تم نقل المسافرة إلى المقر الرئيسي لشرطة مكافحة الممنوعات لإتمام عملية الاعتقال هل يسرب؟ يبدو كذلك نعم يبدو أنه يسرب أريد كيسا بسرعة بسرعة كيسا إنه مفتوح مفتوح؟ أجل أعطني مقصا إنه مفتوح حقا أجل إنه مفتوح سنقوم بإزالة ما تحملينه على جسمك ما تم إلصاقه تعالي إلى هنا تعالي معي بعد خلع السترة وجدنا ثقبا صغيرا حيث كانت المادة تتسرب منه وكانت الممنوعات تملأ سروالها وجسمها كان علينا أن نتحرك بسرعة لإزالة الممنوعات المنتصقة بجسمها لأن الجسم البشري من خلال المسام يمكنه أن يمتص الممنوعات ويؤذي صحتها عندما يتم استخدام طريقة الممياء وتنثقب الأكياس أولا سيصاب الشخص بالتسمم وثانيا إذا كان هذا الشخص مصابا بمرض أو حساسية فقد يولد هذا ردود فعل أخرى بما في ذلك الحمى هل ألصقتها على جسمك فقط؟ هل ابتلعت أي مادة؟ لا لا لا شيء من ذلك نعم فقط قفي هنا أسوأ ما في الأمر أنهم يقنعون المشتبه به بحمل مواد كهذه من دون أي نوع من الملابس تحتها لم تكن ترتدي أي ملابس كانت ببساطة تحمل أكياس الممنوعات هذه على جلدها مباشرة خاطرت المسافرة بحريتها إضافة إلى صحتها وقد بدأت خطورة الوضع بالظهور ماذا ستفعلين الآن؟ سأنفذ فترة عقوبتي لأنني أعرف أنني أخطأت المال يفسد الشخص لقد تركت صديقي يقنعني والآن انظر إلى العواقب هو من جعلني أتواصل مع هؤلاء الأشخاص وقال لي يمكنك القيام بذلك إنه مبلغ جيد من المال كنت سأفتتح عملي الخاص كان هذا حلمي في مجال الطعام وأن أحتفل بعيد ميلاد حفيدي لدي حفيد حقا؟ بلغ عامه الأول يوم السبت والآن انظري أين أنا؟ بمن ستتصلين؟ لا أحد من الأفضل أن لا يعلم أحد أعلموا أنهم سيكتشفون الأمر من الأخبار هذه الطريقة أفضل لأنني لا أريد أن أجرح أمي أفضل أن ينسوا أمر لفترة كيف يمكنني أن أواجهها وأقول؟ لقد فعلت هذا يا أمي. ليست هناك فائدة من إخبار أحد. لقد أخفقت وعلي دفع الثمن. أعلم أنني يجب أن أدفع الثمن وأنا مدرك لذلك. حددت الشرطة أن المسافرة كانت تحمل أكثر من خمسة كيلوغرامات ونصف من الممنوعات. هي الآن في يد نظام البيرو للعدالة بسبب جريمتها يمكن أن تواجه من ثمانية إلى خمسة عشر عاماً في السجن مطار ألدورادو الدولي بوغوتا كولومبيا يقف الموظفون زوجين متجهين إلى جمهورية الدومينيكان في إجازة كشفت الأشعة السينية كبسولات تحتوي ممنوعات في جسميهما والمرأة ترفض التعاون بمن ستتصلين بأحد أقربائك أو أعمامك؟ سنأخذك إلى المستشفى لكي تخرج الكبسولات تحت إشراف طبي سيزداد وضعك سوءا إذا استمريت بالإنكار تريدني أن أقول نعم إذا لم يكن لدي شيء؟ فقط تريد أن أقول نعم إذا لم يكن لدي شيء؟ ما الوضع؟ إذا لم يكن لديك شيء فسنطلق صراحك ولكن إذا كان بحوزتك ماذا لو لم يكن؟ تصر المرأة على عدم ابتلاع شيء صور الأشعة واضحة أتعلمين كم لدينا من الحالات التي تشبه حالتك؟ لا لا أعلم لا تريدين معرفة ذلك لست الأولى ولا الأخيرة ينص القانون الكولومبي بأنه لدينا 36 ساعة لإبقائها تحت المراقبة لإخراج الممنوعات لذا يعتقد بعض الركاب بأن أجسامهم سوف تصمد ولذلك ينكرون وجود أي كبسولات. يعتقد الضباط أن المسافرين يحاولان اجتياز 36 ساعة لتفادي عقوبة السجن ولكنها فجأة تطلب الدخول إلى الحمام. هل هي حركة الأمعاء أم تبول؟ مجرد تبول. تقول المرأة إنها تحتاج إلى الذهاب إلى الحمام. بما أننا نعلم أنها تحمل الممنوعات، فتجب مراقبتها بواسطة مشرفة. لا يمكنك استخدام الحمام. عليك أن هل سأتبول في ذلك؟ إنه موقف محرج. لكن لا بد منه. بمجرد أن تبدأ عملية الطرح يجب أن تكون الشرطة حاضرة لجمع الأدلة والحفاظ عليها لا يتركها الضباط وحدها ولو للحظة رفضت الدخول إلى الحمام عندما علمت أن الشرطية ستبقى مرافقة لها فقد علمت أنها ستطرح الكبسولات التي كانت قد ابتلعتها تشكل الكبسولات التي تم تناولها خطراً أكبر على المسافرين مع كل دقيقة تمر يقوم الضابط بنقلهما إلى أقرب مستشفى ليخضعا للإشراف الطبي يتوجهان إلى المستشفى ابتلع كل راكب أكثر من كيلوغرام من الممنوعات وبسبب هذه الجريمة قد يواجهان السجن لمدة تتراوح بين ثمانية واثني عشر عاماً مطار خورخة شافيز، ليما، البيرو رحلة إلى إسبانيا تستعد للمغادرة تعتبر إسبانيا لجهة الأولى للممنوعات التي يتم تهريبها عبر مطار خورخة شافيز ونقطة مهمة لإعادة شحن الممنوعات لبقية أوروبا أفراد الأمن هنا في حالة تأهبين قصوى وسرعان ما يرصدون مسافراً يظهر سلوكاً غريباً في أثناء تسجيل الدخول مساء الخير سيدي جواز سفري كرجاءاً حاضر سيدتي تفضلي ما وجهتك الأخيرة؟ برشلونة ما سبب رحلتك؟ عدة أسباب للسياحة أم العمل؟ العمل والسياحة العمل والسياحة ذهبت للتحدث معه أثناء تسجيل وصوله سألته عدة أسئلة كان متوتراً بعض الشيء كان يضحك وينظر حوله بدا هذا الشخص مثيرا للشبهة بالنسبة إلي. هل هذه أول مرة تسافر فيها إلى هناك؟ لا، عشت في برشلونة خمسة عشر عاما. عشت هناك. أجل. سوف نقوم بتفتيش أمتعتك. اتفقنا؟ حسنا. أجل. تعال معي. حسنا. أصبح المسافر في غرفة التفتيش متوترا بشكل متزايد. وعندما طلب منه فتح حقيبته زادت ردت فعله من شكوك الشرطة هل كل ما في حقيبتك لك؟ أم أنك تحمل أغراضاً لأشخاص آخرين؟ لا، كلها ملكي، إنها ملابسي أنت حزمت حقيبتك؟ أجل أتملك المفتاح رجاءً؟ أين هو المفتاح؟ يجب أن يكون هنا عندما طلبنا منه إعطائنا المفتاح لفتح الحقيبة لأنها مقفلة، قال إنه فقد المفتاح وبدأ من الغريب عدم قدرته على إيجاد المفتاح. لا بد يكون هنا. في حالة كهذه، إن اعتقدت الشرطة أن المسافر يعطل عملية التفتيش عن قصد، يسمح لهم القانون في بيرو بكسر القفل أو استخدام المفتاح الرئيسي. لدي مفتاح، إنها تفتح. هذا ليس مفتاحك بل مفتاحي أنا فهمت، افتحيها، لا مانع لدي ارتدي القفازات من أين اشتريت هذا؟ من سوق للحرف اليدوية في ليما، إنها هدايا كم واحدة معك؟ لا أدري عندما فتحنا الحقيبة وجدنا أنه يحمل بسط يدوية الصنع وهو أمر قد يفعله المسافر أو السائح لكنه كان يحمل ما يزيد عند الزينة منها هل اشتريت هذا؟ أجل هل أنت متأكد؟ أجل أجل أم أعطاك إياها شخص؟ أعطيني أداة الفحص من فضلك بسرعة لون فيروزي عندما تتحول إلى اللون الفيروزي فهذا مؤشر على وجود الممنوعات وجود الممنوعات سيدي أن ترهن الاعتقال من قبل الشرطة البيرو الوطنية هل هذا مفهوم؟ أجل سيدتي اتركها مكانها دع كل الأغراض مكانها لا يوجد ما تستطيع أن تفعله اتفقنا؟ قف مكانك حسناً حسن. لو سمحت النتيجة إيجابية سيدي؟ نعم سيدتي من أقلناك إلى المطار؟ جئت وحيدا هل أنت متأكد؟ أجل سنتفقد الكاميرات اتفقنا؟ حسنا سجن لاموديلو في بوغوتا كولومبيا قبض على مسافر في طريقه إلى جمهورية دومينيكان وقد قضى حتى الآن سنة واحدة من عقوبته في السجن تم اعتقاله لتهريبه كيلو وسبعمائة من الممنوعات في جسمه جنبا إلى جنب مع امرأة تتظاهر بأنها زوجته أنا من السكان الأصليين يبحث المهربون دائما عن طرق لطورة أشخاص مثلنا في هذا الأمر لذلك يحددون لك اليوم والوقت اللذين سوف تبتلع فيهما الممنوعات والوقت الذي ستسافر فيه ولم يكن بالأمر الجلل لأنني اعتقدت أنهم سيتحققون من أوراقي وجواز سفري وهذا كل ما في الأمر لم يكن الأمر كما ظننت فقد أصابني التوتر عندما مررت عبر جهاز المسح بالأشعة وفكرت في تلك اللحظة لا لقد تم اكتشافي في بادئ الأمر يجعلونك تبتلع كابسولات الماء إذا تمكنت من ابتلاعها يمكنك ابتلاع باقي الكبسولات. تناولت 49 كابسولة بسبب المشاكل المالية وعدم قدرة على إيجاد وظيفة وقدموا لي المال واستطاعوا إقناعي لكوني أبا لخمسة أطفال لذلك فكرت أن أوفر لهم التعليم وكل ما يحتاجون إليه أجل أندموا على ما فعلت لأن على المرء مواجهة أخطائه وتحمل العواقب أفتقد أولادي وزوجتي أفتقد والدة المريضة ربما تكون قد توفيت بحلول وقت إطلاق صراحي بسبب مرضها الخطير لذا آملوا من كل قلبي ألا أبقى هنا لفترة طويلة الأمور ليست سهلة هنا. أن تكون مسجونا ليس بالأمر السهل. وفي وطننا لدينا أيضا عقوبات. أعلم أنني سأعقب أيضا عندما أعود. هذه جريمة خطيرة، لكنني مستعد لمواجهة ذلك. مطار الدورادو الدولي، بوغوتا، كولومبيا. قسم الهجرة يكشف الضباط أكثر من مئتي حالة احتيال في السنة بمعدل أربع حالات في الأسبوع تقريبا. الآن هم يتعاملون مع حالة تتعلق بثلاثة مسافرين إلى أوروبا. إلى أين كانت وجهتهم؟ بنما إلى أمستردام، أمستردام إلى ستوكهولم. كان لديهم صلات في بنما، لكن وجهتهم النهائية كانت ستوكهولم، السويد. بنما إلى أمستردام، أمستردام إلى ستوكهولم. يجب أن نتأكد تماماً من جوازاتهم وإذن دخولهم. هذه قضية هامة كثيراً أحدهم يحاول السفر خارجاً بجواز سفر كندي والآخران بجوازات سفر برازيلية ولذلك كل منهم يذهب إلى شباك تذاكر مختلف ويتم مساعدتهم من ضباط مختلفين تبدأ إحدى الضباط بالسؤال باللغة الإنجليزية عندما ترى جواز السفر مفترضة أنها اللغة الأساسية لذلك الشخص لأنه أظهر جوازاً كندياً مرحباً، كيف حالك؟ ما هو اسمك؟ مورايس اسمك؟ ما هو اسمك؟ مورايس؟ مورايس؟ نعم ومن أين أنت؟ مورايس أسرافي أين؟ أسرافي أسرافي تتكلم الضابطة باللغة الإنجليزية لكن المسافر حائر هذا غريب بالنسبة للضابطة هل من المعقول أنني أسأله بلغته الأصلية وهو لا يفهم؟ هل تتحدث الإسبانية؟ لا هل تملك وثيقة أخرى؟ ليس جواز سفر بل وثيقة أخرى؟ لا ليس لديك؟ لا وأنت؟ وثيقة أخرى؟ وثيقة أخرى بطاقة شخصية؟ لا أتحدث اللغة الإسبانية أريد وثيقة أخرى إنجليزية أثر هذا شك الضابطة تضع الضابطة جواز السفر على جهاز قارئ للوثائق والذي سوف يتأكد بداية من كون الوثيقة أصلية وبعدها تتفحص الضابطة جواز السفر إذا كان مطبوعا حديثا على سبيل المثال أو إذا كان قد تم التلاعب بهذا الجواز يشك ضباط قسم الهجرة بأن جنسيات المسافرين المذكورة مزورة وأن جوازات السفر الثلاثة مزورة. جوازات السفر مزورة ونعلم أنهم مزورون. جواز سفرك مزور. هل تعلم ذلك؟ جواز سفر هذا؟ أجل. جواز سفر هذا. هل علينا تفتيشهم؟ نعم. سلموهم جميعا إلى الشرطة. تبعوني رجاءا. هيا. هيا. يسلم هؤلاء الأشخاص إلى الشرطة القضائية حيث سينتظرون قيام خبير الفحص الجنائي للوثائق بتقديم تقرير مبني على تحليله سوف يكون الخبير قادرا على تكبير الوثائق لكشف أي تزوير عندما ينقى القبض على شخص وهو يحاول دخول أو مغادرة كولومبيا بجواز سفر مزور يعتقل بتهمة انتحال الشخصية عقوبة هذه التهمة قد لا تتضمن دخول السجن لكن قد يعاقبون بغرامة إلى كل الوحدات مسافر مشتبه فيها الشرطة في طريقها مطار خورختشافيز ليما البيرو اعتقلت شرطة مكافحة الممنوعات رجلا متجها إلى برشلونة وجدوا عدة بسط يدوية الصنع ادعى المسافر أنها كانت هدايا ولكن كان جميعها تحتوي على الممنوعات لون فيروزي هذا مؤشر على وجود الممنوعات ممنوع ينقل العملاء المسافرة إلى المقر الرئيسي لمتابعة التحقيق وهذه المرة في حضور المدعي العام هنا يأخذ سلوك المعتقل منحا غريبا لم يعد يبدو متوترا بعد الآن بدلا من ذلك يبدو هادئا وقليل الاحترام خلال مواجهته لتهم من خطيرة كهذه. الممنوعات في الحقيبة فقط أم أنك ابتلعت شيئا؟ لا لا. هل أنت متأكد؟ متأكد. إن ابتلعت شيئا؟ لا لا لا لا شيء. فهي تتحلل في أقل من ساعة أو ساعتين ولن تنجو. أنا أقول الحقيقة لا شيء في معيدي فقط هذه الحقيبة. هذه أول مرة تنقل فيها الممنوعات؟ أجل. بحوزتك ممنوعات؟ أجل. سافرت من قبل وما زلت أسافر بغرض السياحة أسافر طوال الوقت ولكن لم أحمل الممنوعات من قبل هذه هي المرة الأولى وأول مرة أخضع فيها للتفتيش لم يتم تفتيشي من قبل لم تقترب الشرطة مني من قبل وقد سافرت كثيراً يا لحظي, يا لحظي. لماذا تنقولها؟ لأجل هذه حقيبتك صحيح؟ أجل الخطوة التالية هي إزالة حمولة الممنوعات من أمتعة المعتقل قدر العملاء بداية وجود الزينة من البسط لكنهم يدركون الآن وجود الكثير منها كم عددها؟ عشرون بساطا يدوي الصنع يمكننا رؤية كيف تم تعديلها بينها طبقتين البساط وجدنا أكياس تحتوي على مادة بيضاء هشة كالمسحوق احتوى كل بساط على الممنوعات كانت مخبأة بطريقة احترافية بين طبقات صوف حيوان الألبكة ما يقارب ثلاث رزمة في كل منها وبالكاد يمكن ملاحظة سماكة الحمولة التعديلات على البسط لا تدركها إلا أعين الأشخاص المدربين قاموا بصنعها كالبسط المعتادة التي يمكنك شراؤها من الطرقات كانت مخاططاً بشكل جيد مما صعب عملية تفكيكها كم واحدة لديك؟ تسعون وعشرون لدي أحدى وثلاثون كان عدد الرزم كبيراً وصل إلى ستمائة وثماني وعشرين رزم كم كيلوغراماً يوجد؟ هل أخبروك بوزنها؟ ماذا سيقولون؟ لن يقول الوزن الكلي مطلقاً يقولون عشرة ثم يضعون خمسة عشر أنتم الشرطة يجب أن تعرفوا ذلك جيداً حسناً لما سأعرف أنا؟ لم أكن أعرف حتى بوجود البسط عندما سألتك قلت لي إنك اشتريتها أنا؟ أهجل كما تعلمين حاولت الكذب هل أنت سعيد؟ ماذا تريدين مني أن أفعل؟ أن أبكي؟ سأبكي عندما أكون وحيداً سأبكي عندما أكون وحيدا. الوزن الكلي للممنوعات مصادرة حوالي ستة كيلوغرامات. تبقى عمل واحد أمام الشرطة. اقنعوا المعتقل بإعطاء تفاصيل حول المنظمة التي تقف خلف هذه الممنوعات. لكن بالنظر إلى سلوك هذا المسافر، فقد لا يكون الأمر سهلا. أنصت إلي. أنت رهن الاعتقال العقوبة هنا في البرو تتراوح بين ثماني إلى خمس وعشرين سنة لكن وفقاً إلى مستوى تعاونك قد تحصل على استحقاقات معينة إذن هل تملك شيئاً آخر لتخبرنا به لمساعدتنا في إيجاد الشخص الذي أعطاك الحمولة؟ سأتعاون حيث أستطيع مهما كان ما يمكنني فعله ثماني سنوات ربما هذا ما هو عليه الأمر مطار إلدورادو الدولي بوغوتا كولومبيا ثلاثة مسافرين إلى السويد محتجزون في قسم الهجرة مساء الخير جوازات سفرهم قد تكون مزورة عندما وصلوا لم نعلم ما كانت جنسياتهم لكن كان لديهم جوازات سفر برازيلية وكندية حاولنا سؤالهم عدة أسئلة لكن للأسف لا يفهمون اللغة الإسبانية ولا الإنجليزية من أين أنت؟ ماذا؟ من أين أنت؟ باناما، أمستردام، ستوكهولم. يعمل المدقق الجنائي للوثائق على التحقق فيما إذا كانت وثائق سفرهم أصلية أم لا إنها بديلة صحيح؟ أجل، إنها بديلة لصفحة السيرة الذاتية لكن الصفحة لم تمزق بشكل تام، فقط المقدمة، صحيح؟ قاموا بتزويرها عدلوا صفحة السيرة الذاتية بشكل كامل جوازات السفر الثلاثة مزورة ستتم محاكمة المسافرين الثلاثة جميعهم لذا نقوم بملء المعاملات الورقية اللازمة بمساعدة مدقق الوثائق الجنائي يكشف ضباط قسم الهجرة حوالي 16 جواز سفر مزورا كل شهر التزوير الأكثر تداولاً هو استبدال الصورة أو كامل صفحة السيرة الذاتية جوازات السفر الأكثر تزويرا هي الجوازات الكولومبية ويتلوها جوازات السفر المكسيكية والإسبانية البرازيل البرازيل هنا لا عبر البر أجل إلى كولومبيا حسنا بعد محاولة إجراء محادثة معهم، اكتشفنا أن لديهم جوازات سفر في جيوبهم ويحاولون مغادرة كولومبيا باستخدام جوازات سفر خاصة ببلدان لا تتطلب تأشيرة دخول إلى وجهتهم الأخيرة. انتهت الاستجوابات، لذلك فلنبدأ بالقيام بالإجراءات القانونية. أعتقد أن بإمكاننا الاتصال بالشرطة الآن. احتجزهم هناك واحداً تلو الآخر وقم بأخذ جوازات سفرهم. سينتظر النائب العام حتى مرور 36 ساعة سيتحققون مع الشرطة الدولية إن كان لديهم سجلات جنائية هل ستتولى الإجراءات من الآن حتى النهاية؟ كلا سأسلمها إلى مكتب المدعي العام وهم سيحققون حسنا فهمت نظرا لأنه تبين أن الوثائق قد تم التلاعب بها تم تسليم هؤلاء الأفراد إلى الشرطة الوطنية ونقلوا إلى مكتب المدعي العام سيخضعون للمحاكمة بجرم التزوير مطار خورخي شافيز، البيرو. تم الامساك بمسافر كان متوجها إلى برشلونة حاملا عشرين بساطا يحتوي على الممنوعات. لا أعرف شيئا. لم أكن أعرف حتى بوجود البسط على ماذا تحتوي حقيبتك؟ حسر. اكتشفنا أنها تحتوي على الممنوعات ممنوعات, ممنوعات. ممنوعات. ممنوعات. ممنوعات. هذه أول مرة تسافر؟ أن أحاول نقل أمر كهذا؟ أجل إنها المرة الأولى وأول مرة يتم فيها تفتيشي هذا أيضا؟ نعم <تصفيق> لكن عندما ضغط الضباط على المعتقل بشأن التجار المسؤولين عن الحمولة بدأ مزاجه بالتغير من جاء معك إلى المطار؟ جئت بمفردي هل تعرف أو تملك معلومات عن أشخاص آخرين مسافرين؟ لا، لا أملك هذه المعلومات لا تعرف؟ لا أعرف شيئا. عليك أن تحاول التعاون، عليك أن تفكر في نفسك الحقيقة أنه لا يوجد الكثير لأقوله التقيت بشخص وعرض أمراً أين؟ في مقهى لا أعرف المنظمة أعرف رجلا فقط رأيته خمسة أو ستة مرات وبعدها كل التواصل كان عبر الهاتف سلمني الحقيبة وقال حظا موفقا إلا أنه كان حظا عاثرا حظا عاثرا أخبرني أنه لن يحدث شيء لي وكم عرضوا أن يدفعوا لك؟ عشرين ألف يورو عشرين ألف يورو؟ كان من المفترض بالمنظمة الإجرامية أن تدفع له عشرين ألف يورو إنه رقم لا يصدق إلا أننا اكتشفنا أنهم قاموا مؤخراً بزيادة الدفع للحاملين كي يجازفوا بالسفر وبحوزتهم الممنوعات كنت بحال جيدة لما وردت نفسي بنقل الممنوعات؟ لأجل المال السهل أترى؟ هل لديك عائلة هنا؟ أجل، لكنني لا أرى عائلتي أنا وحيد نوعاً وليس لديك أطفال أيضاً؟ لدي أطفال لا أراهم أيضاً فكر بالأمر خذه بعين الاعتبار فكر في وضعك إن أردت الحصول على هذه الاستحقاقات تعاون معنا لا، لا يوجد الكثير لأقوله لم يغير المعتقل أقواله ومصيره الآن بيدي نظام البيرو للعدالة لمحاولة نقل ما يقارب ستة كيلوغرامات من الممنوعات قد يواجه عقوبة من ثمانية إلى خمسة عشر عاماً في السجن. مطار إلدورادو الدولي بوغوتا كولومبيا في قسم الهجرة. يحتجز ضباط مسافرا متجها إلى باريس كان يحاول السفر بجواز سفر مزور صفحة سيرة الذاتية الأصلية طبعوا صفحة ولسقوها فوق الأصلية وتم تغليفها حراريا لكن التغليف ليس أصليا أيضا هل أنت كولومبي؟ كلا مع أن جواز سفر المزور جديد لكن لدينا معرفة سابقة للمسافر مرة مرة مرتين نعم لقد كان هو هو واحد من ثلاثة الذين حاولوا السفر إلى السويد بجوازات سفر مزورة قبل أيام قليلة فقط كان قد أطلق سراح واحد من الأفراد الثلاثة لأن جريمته لا يعاقب عليها بالسجن بعد عدة أيام حاول مغادرة البلاد مجددا إلى أوروبا كان يستخدم جواز سفر بجنسية مختلفة ومرة ثانية تم كشفه ومرة ثانية اللغة هي العائق الجريمة هي نفسها التي حدثت منذ عدة أيام سابقة لكن الحالة الآن أكثر تعقيدا ارتكاب نفس الجريمة مجددا يمنحه وضعا قانونيا مختلفا وقد يؤدي إلى حكم مختلف في النهاية سيتم اتهامه بمحاولتي تزوير وثائق إنها جريمة قد تؤدي إلى الترحيل على الأرجح فإن حاملي الممنوعات لا يأخذون في الاعتبار المخاطر الكامنة الحقيقة أنه لا يوجد الكثير لأقوله التقيت بشخص وعرض أمراً قد يفقدون حرياتهم وينتهي بهم المطاف في السجن وقد يخسرون حياتهم. إنني أهتم بصحتك وسلامتك. من البديهي بوصفنا ضباط شرطة أن نجد طريقة لوضع مشاعرنا جانبا فما تصرع داخلي؟ كل محتجز لديه مأساة إنسانية يجب أن نتعامل معها. بسبب المشاكل المالية وعدم قدرة على إيجاد وظيفة قدموا لي المال واستطاعوا إقناعي لكون أباً لخمسة أطفال لذلك فكرت أن أوفر لهم التعليم وكل ما يحتاجونه لا نعلم ما هي الاحتياجات أو المشكلات التي دفعت ذلك الشخص إلى الاتجار بالممنوعات كنت سأفتتح عملي الخاص، كان هذا حلمي كل يوم يستيقظ مهربو الممنوعات وهم يفكرون في كيفية إيصال منتجاتهم إلى وجهتها النهائية وكل يوم يستيقظ أفراد الشرطة ويفكرون في كيفية منع المهربين من تحقيق هدفهم